رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى متى نمصح للإحساني رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح رمضان قل لي بربك هل أتيت برحمة وكذا شرور العدق من نيراني فيك الأمان والمودة تلتقي وتعبق الأرواح بالقرآن رمضان رمضان رمضان وترتقي الأهداف في تلك روبا وينتشي التسبيح في الأكوان كل الشهور الماضيات عن الهدى والباقيات من الحياة ثواني كان لي عفو بلبي أدمعي أرجوك يا مولاي من أبياني أن ترزق القلب الجريح سماحة وبرعة تسمو